الأمر المهم الذي نحتاج إليه حتى نحارب هذه الأفكار المتطرفة هناك مراحل تغلغل هذا الفكر المتطرف سواء كان في الأسرة أو في المجتمع والأسرة جزء من المجتمع هي على أربعة مراحل أول مرحلة مرحلة التخدير والمرحلة الثانية مرحلة التنفير، والمرحلة الثالثة مرحلة التكفير، والمرحلة الرابعة مرحلة الخروج والتفجير.